قال مالك رحمه الله تعالى وقوف من فاته الحج بعرفة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. ثم يأتي مالك رحمه الله إلى هذا الباب الجديد وهو يريد أن يبين لنا زمن الوقوف فيقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع عليه فجر ليلة المزدلفة قد فاته الحج ومن أدرك الوقوف بعرفة قبل ان يطلع فجر ليله المزدلفه فقد ادرك الحجه يبين لنا اخر وقت الادراك اول فين ايش تقول يا جماعه هذا الاثر الذي جاء به ابن عمر وهشام يبين لنا ايش اخر وقت الادراك وزمن الادراك قبل ان يطلع الفجر قبيل ان يطلع الفجر لو خمس دقائق عشر دقائق تحققنا انه ادركها في عرفات قبل ان يطلع الفجر يبقى ادركها. ومن متى يبدأ الوقوف اذا? مالك لم يهتم ببداية الوقوف لان هذا امر واسع. انما يبين في حالة الاضطرار والضرورة متى يفلت الحد منه ومتى يدركه? يفلت منه الحد اذا طلع الفجر اذا طلع الفجر بعرفات راح به ومضى لا يستطيع ان يسرد الفجر ولا يستطيع ان يدرك الحج لكن اذا ادرك الوقوف قبل الفجر ادرك الحج ولو بلحظات اما بداية الوقوف او او هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى يقول هذا, يقول هذا من عنده ولا من هذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه يهدم الحج ولا يبني ابن عمر ما يملك هذا ولا يقدر عليه اذا عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستند وهو حديث عروة بن مضر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزلفة وهو يصلي الصبح. بعد ان صلى الصبح بالمزدلفه قال يا رسول الله جئت من نجد اتعبت نفسي واكللت راحلتي ما دركت واديا الا هبطت ولا حبلا الا قطعت الحبل هو رمل الممتد هذا مثل الحبل الي حج يا ابو انا ضبطت الحج ولا ها قصرت قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وبات معنا ليلتنا او من بات معنا وصلى صلاتنا وكان قد وقف بعرفه اي تساعه من الليل او نهار فقد تم حجه يبى الرسول صلى الله عليه وسلم بين ايش وكان قد وقف بعرفه ساعه من الليل او نهار يعني هذه الليلة ولا نهار الوقوف ساعة من الليل ولا النهار يجزئ قد تم حجه كلمة او نهار تشمل الى فين نهار الوقوف بدايته فين ها الفجر عملية الوقوف بدايتها فين الظهر وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بعد الظهر ومن هنا تجدون عندكم في بداية المجتهد لابن رشد يذكر الإجماع خطا ويتفق معه القرطبي خطا بأن إجماع المسلمين بأن الوقوف يبدأ من بعد الزوال ومذهب أحمد رحمه الله مبدأ الوقوف يظهر من طلوع الفجر يوم عرفة لحديث عروة ابن مدرس وكان قد وقف ساعة من ايه? ليل او نهار يبقى نهار هادي تبدأ باول النهار طلوع الفجر ولا من الزوال من نصه? ها? الجمهورية الامة الثلاثة يقولون بداية الوقوف من بعد الزوال ليش? لان رسل قل خذوا عن مناسككم وجاء بعد الزوال. احمد يقول هذا فعل. والقول اقوى من الفعل. يمكن ان يقدم يمكن ان يتأخ لكن بين لنا الفعل بالقول وكان قد وقف ساعه من ليل او نهار ونهار يوم عرفه يبدا من طلوع الفجر وتظهر النتيجه في هذا الخلاف باي شيء عند احمد انسان جاء بات في منى لنتعرف ولما طلعت الشمس بسم الله الى عرفات الناس يمشون من طلوع الشمس الى عرفات ولا لا يروحون قبل زوال الشمس بساعه فاذا به لعارض ما ما نستطيع ان نحدده حادث سيار برقيه اسرح ولده اخوه وامر ما حتما انزل من عرفات الى مكه هل نعتبر الجزء الذي ادركه في عرفات ما بين طلوع الشمس وقبل الزوال مدركا لعرفات ولا لا فاحمد يقول ادرك واللي باقي بعد عرفات كلها تصح فيها النيابه والدم باقي رمي جمره العقبه يرمي عنه باقي ينحر هدي ينحر عنه اذا يمكن ان ينيب عنه لو نزل في تلك اللحظه وذهب الى مكة وطاف طواف الافاضه وسعى سعي الحج ولو محمولا واوصل به الى بلده تم حجه الباقي نيابه عنه دم لكن يا اما الثلاثة يقولون ايش لا لم يدرك الوقوف لان الوقوف اوله من زوال الشمس اذا مالك هنا بين لنا ايش نهاية الوقوف ينتهي الوقوف بطلوع فجر ليلة العيد اللي هي ليلة المزدلفة اما متى يبدأ فاحمد رحمه الله يقول يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة كما ينتهي بطلوع فجر يوم العيد والائمه الثلاثة يقولون يبدأ بايه بزوال الشمس حيث جاء صلى الله عليه وسلم وصلى ونتيجة الخلاف من ادرك جزءا من عرفة من ادرك عرفات بجزء من الوقت قبل زوال الشمس وبعد طلوع الشمس فهو عند احمد قد تم حجه وعند العلمة الثلاثة لم يش لم يدرك الحج